وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لِتُبَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ دَعْوَاءَكُمْ آبْنَاءَ يقولوا بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا اباهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح عَمَّدَت قُلُوبَكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ الأَبَوَيْنِ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُمْ أَوْلَىٰ ببعض في كتاب الله في كتاب الله مِنَ الْأَبَوَيْنِ إِلَّا أَن يَجْعَلُوا خَيْرًا ۗ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا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 تكن ونسرح كن سراحا جميلا وان كنت تريد الله ورسوله والداره الاخره فان الله عادل المحسنات من كن اجرا عظيما يا نساء النبي من ياتي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 والقانيتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين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 لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا وَإِذَا قُلْتَ لِلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتَخَفِ فِي نَفْسِكَ وَاللَّهُ مُبْدِئُ وَمِيعَادٍ وَتَخْشَ النَّاسَ وَاللَّهُ حَقٌّ أَن تَخْشَ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا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 ما كان محمد الله وَكَانَ مردی لَهُ وَصِلاَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتَهُ الظلمات مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ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 وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ عَذَابَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى الله وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بالله وكيلاً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 سراح جميله يا ايها النبي ان احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت وجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك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 ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقرى عينهن ولا يحزن ويرضين ولا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 وَاجٍ وَلَوْ أعجبك حُسْنُهُ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ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 تَعَاوَفَسَلُون مِن وَرَاءِ حِجَاب ذَلِكُمْ أطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ الله عظيما إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا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 لا لوینجر کبھی سمجھ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 سدن وو نسب تھیم فری میو ل آذوا موسى. لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا